والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق لزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لَهُ له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ يَخْلُقُ يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وَإِنَّ عَلَى آثَرِهِم مُتَدُونٌ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا أَبَا أَنَا عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَثَرِهِمْ قَتَدٌ